خدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم له قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا الكرك وأدعوك به الحديث قوله الكرك أي أثني عليك به وأدعوك به أي أسألك به كما قال المحشي هنا علمني شيئا يجتمع فيه الأمران أثني عليك به وأحمدك وأسألك به ثم فرق بين السؤالين سؤال العبادة أو إن تقول قول التعبد وبين الثنى والدعاء قال قل يا موسى لا إله إلا الله أي فإذا قلتها وقد دعوتني وأثنيت علي فإن الدعاء نوعان دعاء عبادة دعاء مسألة فرق بينهما أن الدعاء دعاء العباد المراد به التعبد دون لفظ قد يدخل فيه لفظ كذلك إذا كان من قبيل التسبيح ونحوه وأما دعاء المسألة فهو مختص به بالسؤال والطلب رب اغفر لي رب ارحمني إلى آخره ولذلك قال دعاء العباده نحو لا إلى إلا الله يعني مثل بالعباده القولية وكذلك سبحان الله وهو مستلزم لدعاء المسألة ودعاء المسألة متضمن لدعاء العباده كما مره بيانه. ثم ذكر المحشر رحمه الله تعالى مزية وفضيلة هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد قل يا موسى لا إله إلا الله وهي أفضل الأذكار وعظمها معنى وهي الكلمة العظيمة وهي العروة الوثقة وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص ثم ذكر ما يتعلق بشيء من معناها وذكر أهم الأصول التي ينبغي اعتمادها في فهم لا إله إلا الله من حيث اللفظ من حيث المعنى أما من حيث اللفظ فكون لا نافية للجنس كون لا هنا نافية للجنس لذلك قال ولا نافية للجنس على سبيل الاستغراق أي لنفي الخبر عن الجنس الواقع بعدها نصا ونفي عن الجنس يسلزم نفيه عن جميع أفراده لا اله فهو نفي لأفراد المعبودات من دون الله تعالى ولكن باعتبار الخبر وعرفنا تقدير الخبر هنا ماذا حق حينئذ يريد السؤال هل لا إله نفي لوجود الآلهة أم أنه إثبات لوجود الآلهة ولكنها باطلة لا شك أنه الثاني تبه لا تبس عليك الأمر كل ما عبد من دون الله تعالى فهو إله كذلك بل كل ما عبد فهو إله ثم إن كان المعبود مستحقا للعبادة فهو الإله الحق وهو إله واحد فرض صمد وإذا كان لا بالسحقاق يعني عبد لا بالسحقاق ليس به من الربوبية وليس فيه من الأسماء والصفات ما يقتضي أن يكون معبدا معلوها حينئذ يكون ماذا يكون ها إلها باطلا إذا الاله هذا اسم من أسماء البار جل وعلا فلا يصدق الا على الله الحق اله هكذا نكره بمعنى معبود النكره حينئذ نيه مطلقه من قبيل المطلق عند نحات وعند غيرهم حينئذ تشمل ماذا تشمل الحق والباطل واله فعال بمعنى مفعول حينئذ يفسر به بالمعبود اذا كل ما عبد من دون الله تعالى فهو اله ولذلك قال اجعل الآلهة الها واحدة، وما أنكره بارج الله إذا حكى قولهم وما أنكره أقرهم، وهذا كثير في في القرآن بل سمى البارج جل وعلا الهوى إله، أليس كذلك؟ فرأيت من اتخذ الهه هواه، هذا تسمية من البارج جل وعلا إذا الهوى يكون إلهاً، لكنه بحق أو بباطل، بباطل. إذن تبل هذه الكلمة لا إلها. هل هي نفي لوجود الالهه المعبودات الباطلة أم أنها نفي للسحقاقها لأن تكون آلهة الجواب الثاني ومن هنا نغلط النحات في تقدير الخبر هذا هو السبب نغلط ماذا النحات في تقدير الخبر عند النحات جماهير النحات على أن الخبر هنا قدر بماذا بموجود لا إله موجود إلا الله هذا باطل لماذا يلزم منه ماذا حلول والاتحاد لا اله إلا, الا الله يعني ما عبد الا الله ما عبد الا, إلا الله هذا المعنى ولذلك الخبر هو المتمم لي للفائده كذلك الخبر الجزء المتم الفائدة الله بر حينئذ نقول الخبر متمم لي للفائده لا اله موجود بمعنى ماذا بمعنى أنه ما عبد الا, إلا الله حينئذ الاشجار والاحجار إذا عبدت فهي فهي الله وهذا باطل قد قيل به عند أهل الحلول الاتحاد كنه كفر ومروق عن عن الإسلام إذن لا نافية لي للجنس فعينئذ نفيها أو بنفيها للجنس نفي للأفراد جميع الأفراد لكن باعتبار استحقاق الألوهية عينئذ ليست مستحقا للإلهية لي ولذلك قلنا توحيد الربوبية دليل على توحيد الإلهية دليل بمعنى ماذا؟ بمعنى إثباته يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يكون من أثبت له أفراد الربوبية أن يكون هو المعبود بحق كذلك؟ هذا معنى كوني دليلا عندما نقول توحيد الربوبية دليل على إثبات توحيد الألوهية بمعنى أنه إذا تحقق به لزم إذا اعتقد أن هذا متصف بصفات الربوبية والأسماء والصفات لازم من ذلك أن يكون الإله الحق إذا انتفى انتفى توحيد الألوهية وكل ما عبد مما سوى الباري جل وعلا انتفى في حقه الربوبية والأسماء والصفات نحو ذلك فإذا انتفى ماذا؟ أن تكون مستحقة لي للعبادة إذن إله نقول هذا باعتبار المعنى هو كلي كذلك كلي يعني وجوده وجود ذهني حينئذ نكون قدرا مشتركا قدرا مشتركا فكل ما عبد او توجه اليه بالعباده صار اله ثم في الخارج حينئذ نقول قد يكون حقا قد يكون باطلا قال ولا نافيه للجنس نفيا عاما الا ما استثني وخبرها محذوف تقديره لا اله حق حق بالرفع ويجوز ان يقال ماذا أن يقال بحق لا بأس به وأنكره بعض المعاصرين بناء على أن الباء أصلية قال هنا نحتاج إلى ماذا نحن نقدر الخبر ثم نأتي بجار مجروف فنحتاج إلى ماذا؟ إلى تقدير آخر وهذا باطل جواب أنه فهم أن الباء هنا أصلية وإنما نحتاج إلى متعلق لحرف الجر إذا كان حرف جر أصلي وأما غير الأصلي وهو الزائد والشبيه والزائد فهذا لا يحتاج إلى لا سيما الزائد لا يحتاج إلى متعلق بالبت عينيد قلنا بحق قلنا أصله حق دخلت الباء للتأكيد لأنها غالبا تدخل بعد النفي بعد ما وليس كذلك در الباء الخبر فعينئذ نقول هنا ليس الله باحكم الحاكمين بأحكمي أحكمي والكسري الباء وهو خبر ليس وخبر ليس منصوب إذن احكم هذا منصوب ونصب فتح مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد كذلك بحق خبر مرفوع ورفع ضم مقدر إلى آخره إذن لا بأس أن نقول بحق بل هو من حيث المعنى أبلغ لماذا لأنه زيد فيه حرف يدل على على التوكيد إذا لا بأس أن يقدر بحق ولا بأس كذلك أن يقال حق لكن لكيف عينا هذا الخبر لماذا قلنا حق لماذا لم نقل موجود ذلك في الشرح المطور كتاب التوحيد لكن خلاصة أن الآية دلت على ذلك ذلك بأن الله هو الحق ومعلوم أن كلمة التوحيد ما الذي أريد بها من حيث المراد نرجع إلى المراد هنا ما الذي أريد بها أريد بها إحقاق أن الباري جل وعلا هو الإله الحق وإبطال ما سوى الباري جل وعلا مثال المعبودات إذا المعنى موافق للتقدير فمن حيث المعنى هو كذلك يتعين ان يكون له حق ومن حيث الدليل والنص حينئذ نقدره بما دلت عليه الايه ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل ذلك بأن الله هو الحق الا الله وان ما يدعون من دونه هو الباطل لا إله فهذه الايه تشير الى معنى لا اله الا الله فإنئذ لا اله أي لا معبودة بحق إلا الله لا معبود حق إلا الله تبي هذا أصل أصيل في هذا المقام إذا عرفت المراد بمعنى الكلمة حينئذ يستقيم لك كثير من الأمور التي يقع فيها النزاع عند صفية وغيرهم قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير قوله نفيا عاما إلا ما السثنية. مقصود بقوله إلا ما ستثني اخراج لفظ جلال الله إخراجه من المستثنى منه ومن الحكم معا عندنا الآن مستثنى منه إله هذا المستثنى منه في الصلاح النحات وعندنا حكم وهو النفي ومعلوم أن إلا تثبت نقيضة ما قبلها لما بعدها إن كان ما قبلها نفي صار ما بعدها إثبات إن كان ما قبلها إثبات صار ما بعدها نفي وهكذا وهنا قال لا إله إذا النفي استحقاق الألوهية هل دخل البارج اللو على الجواب لا إذا لم يدخل في المستثنى منه ولم يدخل كذلك في الحكم في النوعين وأما قول بأنه دخل في المستثنى منه ثم خرج هذا قول باطل هذا قول باطل لا يصح قد رده من وجوه متعددة في بدائع الفوائد يعني لانه يلزم ماذا قال إذا قيل بأن المستثنى الذي هو لفظ الجلال الله دخله حينئذ قلت ماذا يكون التقديم ماذا لا إله ومن ضمنها البارج اللوعة نفيت استحقاق الألوية عنه ثم قلت ماذا إلا الله حينئذ أثبت ما نفيته أثبت ما منه لو قلت مثلا كمثال أوضح من هذا قام القوم إلا زيدا. قام القوم إلا زيدا. زيدا داخل في القوم أو لا؟ ليس بداخل. لقلت بأنه داخل في القوم حينئذ قلت قام القوم وزيد قائم. ثم قلت إلا وما بعد إلا نقيض ما قبلها. إذن إلا زيدا لم يقم. إذن قام زيد لم يقم زيد. صحيح هذا؟ يكون التقديم هكذا قام زيد نعم. قام زيد ولم يقم زيده صار تناقض بطلت كلمة التوحيد ولذلك قال مقيم من أدخل لفظ الجلال في مستثنى منه لم يصح توحيده لو اعتقد أن لفظ إلا الله داخل في لا إله ما صح توحيده لأنه قال الألوهية البار باطلة وألوهية البار حقه سوى عنده الأمران بطل بطل توحيده إذا المستثنى الذي هو لفظ الجلاله الصواب والحق وهم مذهب سيبويه وأتباعه أنه لم يدخل في المستثنى منه ولا في الحكم في النوعين ومن قال بأنه دخل في المستثنى منه دون الحكم قوله باطن يلزم منه التناقض وهو كذلك قال هنا قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال وفي رواية قد علمت أن لا إله إلا الله قد علمت يعلم أنه لا إله إلا الله أي وإنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك وهذا معنى قوله كل عبادك يقولون هذا يعني علمت أن كل عبادك يقولون هذا وإنما سأل موسى ماذا سأل شيئا يختص به دون الناس هذا الذي أراده فلما أحاله الباري جل وعلا على التوحيد كأنه بل كذلك رأى أن هذا مما استوى فيه هو مع غيره فأراد شيئا يخصه به فقال كل عبادك يقولون هذا قال أيوة إنما أريد شيئا أن تخصني به من بين عموم عبادك فإن من طبع الإنسان الا يشتد فرحه جدا إلا بشيء يختص به دون غيره إلا بشيء يختص به دون غيره ولذلك يفرح به الملك الخاص في كل شيء قال مع أن من رحمة الله وسنته المطردة أن ما اشتدت إليه الحاجة والضرورة كان أكثر وجوداً يعني من غيره كالهواء والماء والملح نحو ذلك وكلما اشتدت الحاجة حينئذ كان أعم لكل الناس وهذا حتى, حتى في الشرعيات ولما كان النطق بلا إله إلا الله ضرورة فطريه كانت أكثر الأذكار وأيسرها وأفضلها وأعظمها قال الشارح وثبت بخط المصنف يقولون كل عبادك يقولون كل عبادك يقولون يجوز الوجهات كل عبادك يقولون بالجمع والذي في الأصول اصول الحديث كتب الكبار مراجع مهمات يقول بالافراد يعني إذن يكون مرعاة للفظ كل كل عبادك يقولون كل عبادك ها يقول يجوز فيه الوجهان او لا يجوز فيه الوجهان إذا أفردنا كل عبادك يقول هو واحد رجع إلى لفظ كل ومعلوما أن لفظ كل مفرد ولكنه في المعنى يكون جمعا لأنه من صيغ العموم وصيغ العموم تحتها ما لحصر من الأفراد والأحال حينئذ كل عبادك يقول هو يرجع إلى لفظ كل كل عبادك يقولون يرجع ما صدق عليه لفظ كل وهو الاحد إذن من حيث اللغة لا اشكال فيه وكذلك ثابت بالإفراد وإن كان هو الأكثر قال يقول بالافراد ومرعاة للفظ كل وهو في المسند من حديث عبد الله بن عبد بلفظ الجمع إذن ثابت ما جاء في بعض نسخ من كتاب التوحيد كل عبادك يقولون هذا بمعنى أنه جاء بإسناده للواو الواو الجمع مرعاة لمعنى كل لا للغضها وهو جائز موجود كثير في القرآن قلنا من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من من مثل كل في اللفظ مفرد وفي المعنى جمع يقول أو يقولون يقول إذا بالمفرد رده إلى لفظ من ثم قال وما هم بمؤمنين هم الى الى المعنى اذن في ايه واحده رد الضمير تاره الى من الى اللفظ فافرده قال ومن الناس من يقول هو فرده الى من وفي لفظها مفرد ثم قال في ختام الايه وما هم بمؤمنين فجمع مراعاه لمعنى من وهذا كثير في القران لا يكاد أن يمر بك صفحتان أو أكثر ولو فيه شيء من, من ذلك لأن فيه التفات فيه التفات لما تتكلم على الغائب ثم تخاطب أو تتكلم على المخاطب ثم تأتي إلى الغائب فيه يكون فيه صرف الذهن من شيء إلى شيء آخر قال هنا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا اله الا الله قوله عامر بالنصب عطف على السماوات والمعطوف على المنصوب منصوم عامر لو أن السماوات السبع وعامرهن اي عامر السماوات أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى فاستثنى ممن في السماوات نفسه المقدسه لانه العلي الأعلى تعالى وتقدس وهو العلي ومن أسمائه العلي ومن أسمائه الأعلى العظيم علو القدر وعلو القهر وعلو الذات يعني أنواع العلو ثلاثة وكلها مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة بين السنة الجماعه علو القدر أي علو صفاته وعظمت صفات، فلا يماثل صفة من صفات مخلوقاتهم بل لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيط ببعض معاني صفة واحدة من صفاته جل وعلا قال تعالى ولا يحيطون به علما ولذلك نحن في باب الصفات نفوض أمرين نثبت أصل المعنى العليم نثبت صفة العلم التي دل عليه لفظ العليم ثم نفوض شيئين كيفية الله اعلم بها وهذا كله يعلمه الأمر الثاني نفوض علمنا بكمال ومنتهى الصفة صحيح أصل العلم مدرك عندك لكن كمال العلم على وجهه هذا لن تدركه عقول لا تبلغ ذلك فقولوا تعالى ولا يحيطون به علما بجميع صفاته وبكل صفة على جهة الإفراد مع إثبات أصل المعنى ولذلك نحن نقر في باب المعتقد ما يتعلق بالأسماء والصفات أن التفويض عند اهل السنه والجماعة في شيئين والأكثر أن نذكر ماذا التفويض في كيفية وأما الثاني هذا نذكر عند بعض طالبة العلم لأنه ليس كل طالب يدركه على وجهه بمعنى ان الصفات المتعلقه بالباري جل وعلا نثبت اصول معانها اما كمالها فالله اعلم به فانت تدرك ان الله تعالى متصف بصفه السمع وهو ادراك المسموعات لكن على وجه الكمال استحضاره في العقل هذا لا يمكن حينئذ تفوض كمال ومنتهى العلم بكل صفه على جهه الخصوص واضح هذا فالتفويض داخل فيه في شيئين حينئذ لا يحيطون به علما يشمل النوعين وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شيء في كل نعوته وأما علو القهر فهو الذي قهر بعزته وعلوه الخلق أو القاهر فوق عباده كلهم أو بيده وأما علو الذات وهو الذي أنكرهم من أنكرهم ممن ينتسب إلى الإسلام علو الذات دل عليه دليل الفطرة ودليل العقل ودليل الشرع يعني الأدلة المتكاثره تدل على إثبات صفه العلو الذات والمراد به ان الباري جل وعلا كونه فوق جميع خلقه مستو على على عرشه استواء يليق بجلاله جل وعلا مطلع على احواله مشاهد لهم بائن من خلقه هذه عقيده المسلمين وليس عقد سنة وجماعة عقيدة المسلمين يعني من خالف ليس بمسلم من زعم أن الباري في كل مكان هذا مكذب لكل آية من القرآن فالقرآن كله من أوله وإلى آخره بأسمائه جل وعلا وصفاته يدل على ماذا؟ على أن الباري جل وعلا ليس في الكون بل هو مستوين على, على أرشه أما أنه لا داخل ولا خارج ولا منفصل ولا متصل هذه ليست عقيدة المسلمين بل هي عقيدة اليهود دخلت على على المسلمين ولذلك يذكرون في مقام ما يتعلق بالاشاعره ونحوهم أن السلسله متصله كما ذكر ابن تيميه في اول حمويه ان السلسله متصله الى اليهود اذا قيل هذه عقيدة يهوديه وظب عقيده المعتزله والجهميه والاشعري هذه عقيدة يهودية خذوا هذا عقيده يهوديه دخلت على على المسلمين والقول بأن هذه عقائد اسلام أو فرق إسلامية هذا باطل لماذا لأنك إذا قلت عقيدة إسلامية بمعنى أن لها أصل في الإسلام، كذلك بل العصر فيه أنه مما جوزه وسوغه الإسلام، قلنا الأمر باطل لا يصح كما ننكر أن الاسلاميه ليس عندنا نشيد إسلامي ولا عندنا تمثيل إسلامي كل ذلك اعتبر من الأمور الباطلة فإذا قلت هذه عقيدة إسلامية أو فرق إسلامية حينئذ نسبتها الى الإسلام وإذا نسبت الإسلام كانت عقيدتها بالجملة ماذا؟ عقيدة قد سوغها الإسلام وهذا باطل بل نقول هذه الفرق كل عقيدتها إنما أخذت عن عن اليهود ولذلك يوجد حتى الآن في بعض تصريحات بابوات وغيره يسألون أين الله يقف في كل مكان هكذا يعتقدون نصارى الله في كل مكان هذه عقيدة من ينتسب إلى الإسلام الله في كل مكان من يعتقد أن الله في كل مكان ليس بمسلمين ولذلك قال ابن قيم الحرمة تعالى إثبات العلو والذات دل عليه ألف دليل والغريب أنه لا يكفر بالعين من اعتقد أن الله تعالى في كل مكان ونحن عرفنا سابقا أن من المعلوم من الدين بالضرورة هذا ما حكمه المعلوم من الدين بالضرورة إذا أنكره صلاة صلاه مثلا لو قال قائل من من يعيش بين المسلمين ليست واجبة الفجر ليست واجبة كفر مباشرة نحتاج إلى قامت حج وإزالة شبه لا وإذا كان عالم يقرأ كلام الباري جل وعلا وعنده من لسان العرم ما يفهم ولكن لعقيدته الفاسدة وأصوله الباطلة التي أخذت عن اليهود وأشباه اليهود قال الله في كل مكان كفر وكما ذكرنا كلام القيم رحمه الله تعالى أن من بلغته الأحاديث فقد قامت عليه الحجة من بلغه القرآن وقرأه وعلم تفسير الصحابة وعلم كذلك الأحاديث النبويه الداله على ذلك والتصريح بالاستواء إلى غيره حينئذ نقول من علم ذلك وقف عليه وقرأ كلامه العلمي كفر وبعضهم من الأشاعر في هذا الزمان قد يقرأ كلام ابن من, من أول إلى آخره قامت عليه الحجة فلو أنكر صفة واحدة كفر هذا الذي ينبغي اعتماده في بيان قيام الحجة قيام الحجة ولو كفر من كفر ولو كان الأكثر أشاعر كما يقال وكفروا لا أشكال فيه الكثرة والقلة في الإدخال والإخراج لا ينبغي أن تكون ماذا؟ هي مناط الحكم فنسمع من بعض يقول إذا قلنا بأن هؤلاء المشركين كفار إذ كفرنا كثيرا من الناس قلوا وما المانع؟ فليكفروا بالملايين بالملايين لا بأس لماذا؟ لأن الحكم هنا معلق بالشرح معلق به بالشرح بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان واحدا قبل أن يؤمن به أي شخص والبقية كانوا كلهم ماذا؟ ها كلهم كفار كلهم مشركون ثم آمن واحد تلو الآخر والبقية كلهم كفار مشركون كان ميزانا في معرفة الحق قل لا الميزان في معرفة الحق ما هو عرضه على الكتاب والسنة وقل به ولو كنت واحدا ولو كنت واحدا أنت الجماعة حينئذ كما قال ابن مسعود وغيره وأما العبرة بالكثرة كيف نكفر الأخيرين ونرد نصوص الشرع قل لا هذا ليس بالميزان هذا ميزان المشركين الذين صدوا دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى اول ما عورض بهذين الامرين الاول قالوا كيف تكفر المسلمين وهؤلاء وهؤلاء الى اخره وثانيا قالوا ان الايات النازله في المشركين صرفها في المسلمين وهذا ياتي بحث ان شاء الله تعالى معنا فلو لم يسلم حينئذ نقول على ما هو مضطرد في هذا الزمان أن الأشاعر والاعتبار به العلم يعني الذين ينتسبون العلم الأشاعر أكثر أمهل السنة الأشاعر أكثر إذن لو كان الدليل الكثرة وما استطعت أن تكفر عباد القبور لكونهم كثرة إذن قل الأشاعر ها على حق يستطيع أن يقول الأشاعر على حق يستطيع كيف هؤلاء تبدعهم كلهم عن بكرة أبيهم كيف هؤلاء قد ضلوا الطريق وأنت الذي استقمت على الحق؟ نفس الميزان قل لا لا يصلح أن يكون الميزان هو القلة والكاثرة بل القلة ممدوحه مطلقا في الشرع وقليل من عبادي الشخص كذلك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فدل ذلك على أن الكثره ليست هي الميزان تبني هذا لأن هذا أشد ما يتمسك به من يعذر هؤلاء المشركين بالجهل قد قرأته قبل أيام يقول السؤال الأعظم هنا الذي ينبغي قبل عرض المسألة أن نقول هل إذا قلنا بان هؤلاء يكفرون فقد كفرنا ملايين ملايين كفرناهم قل ما, ما في بأس كفر ملايين وأنت معهم لماذا لأنك قد عذرت من كفره الله عز وجل من سابع سما تبل هذه المسائل مسائل تحرير ما يتعلق بالتكفير والشرك هذه هذه واضحة لا تحتاج إلى أن يجتهد فلان ولا أن يؤلف فلان فيحل لنا الاشكال العظيم الذي وقع في الأمة وما استطاع أن يصل إليه أحلاء مسائل واضحة لو قرأت الكتاب ورجعت إلى كلام العلم المفسرين السابقين تضح لك الحق لكن القوم لما علقوا قلوبهم بأقوال الشيخ الإسلام لتيمية رحمه الله وما وقع فيها من لبس أو تداخل في بعض الألفاظ حينئذ وقع عندهم النزاع وهذا باطل حكم الشرعي لا يؤخذ من مجموع الفتاوى ولا يخذ من الاقتضاء ولا من الاستقامة يخذ من أي كتاب والسنة لكن نريد عملية الكل يدعي هذا يقول الكتاب والسنة هم المصدر لكن إذا جاء يبحث لا يبحث في الكتاب والسنة فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول الكل يوافق في هذا لكن نظريا فإذا جاء يبحث في مسألة ويكتب فإذا به يبدأ بماذا يبدأ بكتب نتيمية بقيم الأخير ثم إذا رجع وقد لا يرجع إلى كتاب والسنة وقل لا تجد من يؤلف في هذه المسائل يرجع إلى كتاب والسنة العقائد التي كتب العقائد التي تؤلف الآن في هذا الزمان هي أشبه ما يكون التعبير الدقيق هي مذهب شيخ السلام تيميه او أو القيم جميع العقائد الان تجد ما يتعلق بالإيمان هذا الكتاب المشهور لا الإيمان القولي قولي تفتح من أول الى اخره ها قال ابن تيميه قال اخ بل اشد من ذلك الامر الذي حقيقه يبكي الشخص ان كان يعلم كيف تؤخذ الاحكام الشرعيه انهم يأتون باقوال البدع احيانا قال ابن حزم قال الجويني قال هؤلاء لا يعتمد قولهم في مسائل العقيده البتة وان كان ثم استئناس في بعض المواضع فينص عليه فقط أما تقرير وتاصيل معتقد السنه الجماعة لا من حزم ولا الجواين ولا آخر وإنما نأخذ مما صفت عقيدتهم حزم هذا عند القرآن مخلوق هذا لا نقبل منه هذا نبحث في مسألة أخرى ها لأن قول بخلق القرآن هذا كفر وردة عن الإسلام ولا يلزم من ذلك أن كل شخص يكفر لكن هكذا قال العلمي على كل نقول عقائد هذه الفرق عقائد يهودية ودخلت على أهل الإسلام حينئذ لا نقول فرق إسلامية لا نقول هذه فرق إسلامية والقول بالكثرة في المسألتين باطل والمرد حينئذ نكون إلى كتاب و والسنة قال هنا وهو العلي العظيم علو والقدر وعلو القهر وعلو الذات إذا هذه مثبتة بأنواعها الثلاث عند للسنة والجماعة وعلو الذات أما علو القدر وعلو القهر هذا متفق عليه حتى البدع قروا به وإنما أنكروا ماذا علو الذات العظيم الذي لا أعظم منه الكبير الذي لا أكبر منه وجميع المخلوقات في كف الرحمن كالخردلة في يد أحدنا وهو نوع من أنواع شجر معروف قال والأرضين السبعه في كفة بكسر الكاف وتشديد الفاء أي وضعنا في كفة الميزان أو معروفه ولا اله إلا الله في كفة يعني في كفة الميزان الأخرى ميزان له كفتان, له كفتان وأنه قال يعني في كفة الميزان الأخرى وفيه إثبات الميزان وهو حق مجمع عليه بينها سنة الجماعة وانه حق يعني ثابت في نفسه وهو غيب قال تعالى ونضع الموازين القصة ليوم القيامة توزن فيه الصحائف التي تكون أعمال العباد مكتوبة فيها وقيل توزن الأعمال وقيل يوزن الشخص نفسه ثلاثة أقوال هل السنة والجماعة في هذه المسألة قال وله كفتان إحداهما للحسنات والأخرى للسيئات بإجماع السلف وجاء في بعض الفاظ تفسير ابن عباس نزل الله تعالى عنهما أن له لسانا له لسانا قال مالت بهن لا إله إلا الله أي رجحت ميل بمعنى الرجحان أي مالت بهن مالت بهن لا اله الا الله أي رجحت بهن فدل على عظم شانها وذلك أي الرجحان لما اشتملت عليه من نفي الشرك بجميع انواعه إذا أطلق أهل العلم تبعا للشرع نفي الشرك فالمراد به جميع انواعه على جهه الاستقلال على جهه الاستقلال يعني قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء ولا تشرك تشرك هذا ها طبق القاعده صليا فعل مضارع في سياق النفي ولا تشرك في سياق النهي حينئذ نقول نكره في سياق النهي فتعم اذا عمت كيف يكون المعنى كيف نفهم ها كيف نقول نهى عن كل نوع من انواع الشرك حينئذ يكون الشرك المراد نفيه في الكلمه وإن كان جنسا باعتبار تسليط النفي عليه إلا أنه المراد الأفراد ولذلك قلنا لا اله هذه نافية يستلزم ماذا نفي ذلك عن كل فرد بعينه كل فرد بعينه وهذا ما كنا نحتاج ان نلبي عليه لا تجده في الاصول الثلاثه لكن وقفنا على كلام بعض من أراد أن يلبس على الناس باعتبار العذر بالجهل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القرآن إنما نهى أو نفى الشرك باعتبار جنسه وأما باعتبار الأفراد فنحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل خاص ويلزم من ذلك أو يترتب عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه من يسلم بين يديه ويقول لو لا تشرك إذن عرف أن الشرك من حيث هو منهي عنه وأما أفراد الشرك هذه قد يقع فيها غلط ويقع فيها حينئذ نكون معذورا بالجهل لأننا نحتاج إلى كل نوع إلى دليل خاص قل لا, لا نحتاج إلى دليل خاص وإنما نحتاج إلى دليل خاص باعتبار ماذا باعتبار العبادة وإذا علم أنها عبادة حينئذ القاعده كل من صرف العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك كذلك قررنا مقدمتين مقدمة الأولى فيما يتعلق بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أنه عبادته ثانيا صرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا فمن صرف العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك كافر كما قرره شيخ الإسلام في الأصول الثلاثة حينئذ كل فرد من أفراد الشرك الأكبر فهو مراد إذا سلط النهي على النكرة ولا نقول بأننا نحتاج إلى دليل خاص ليدل على أن هذا شرك فالدعاء, إذا فالدعاء عبادة إذا صرفه إلى غير الله تعالى صار شركا ولو لم يرد نص بأن صرف العبادة لغير الله تعالى شرك بل كثير من العبادات لم يرد فيها نصوص بأن من صرفها لغير الله تعالى فهو فهو مشرك وإنما جاء في بعضها ونستدل حينئذ بماذا بحمل النظير على نظيره إذا القاعدة هنا نرتب أن الشرك إذا نفي أو نهي عنه في الكتاب والسنة فالمراد به أنواعه وليس المراد به الجنس هو يأتي النفي منصبا على الجنس لكن ما المراد؟ هل المراد التصور الذهني فقط بأن, بأن الشرك هو صرف العبادة لغير الله تعالى فيكون منهيا عن ذلك الجنس فحسب أم المراد أن يتبعه الأفراد كذلك الثاني المراد ثاني المراد وهو أن كل نوع على جهة الاستقلال فهو منفي أو منهي عنه بذات النص فقول لا تشركوا بالله شيئا أو به شيئا نقول هذا نهي عن صرف الدعاء فلو صرف الدعاء لغير الله تعالى فهو مشرك لهذا النص وإذا ذبح لغير الله تعالى فلو لم يأتي نص بأنه شرك نقول هذا الدليل يدل على أنه شرك وهكذا على القول الذي يقوله بعضهم حينئذ يقول لا يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى دليل خاص وقد يجهله وإذا جهله حينئذ الحكم مرتب على العلم ولذلك يعذرونه بالجهل هذه قاعدة أو هذه شبهه إبليسية ما اوحاها إلا إبليس لا توجد في كلام أهل العلم للبت كما قال بعضهم بأن الآيات النازلة في المشركين لا تحمل على من تلبس بالشرك من المسلمين بل هي معللة كما يأتي بحث في محله ان شاء الله تعالى قال هنا أي رجحت قال وذلك لما اجتملت عليه من نفي الشرك أي بجميع أنواعه وكذلك كلامه العلمي نزل على على هذا من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين ولما يجتمع لقائلها يعني قائل لا إله إلا الله من الذكر والدعاء يعني هي عظيمة باعتبارين باعتبار الذكر والدعاء هذا باعتبار اللفظ وباعتبار المعنى لدلالته على أعظم مدلول عليه وهو التوحيد. أعظم ما أمر الله تعالى به التوحيد فدلت عليه هذه الكلمة فدل على أنها كلمة عظيمة في نفسها قال وما يحصل له من تكفير الذنوب والخطايا فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك دخل الجنه هكذا اهل علمي. هكذا أهل علمي بمعنى أنهم لا يعلقون الحكم على مجرد لا اله الا الله مع انه جاء هنا بماذا لا اله الا في كف فما بهن لا اله الا الله ما جاءت مقيده لكن طريقة العلم جمع النصوص بعضها مع بعض حينئذ قوله باخلاص مع أن النص الذي معنا قول الباري جل وعلا لموسى قل لا اله الا الله ما قال له قل لا اله الا الله يبتغى بها وجه الله ويعالى اخره ما ذكر القيود لكن نأخذ القيود من سائر النصوص هكذا أهل السنة والجماعة لا يقفون مع حديث واحد ويجعلونه أصلا في الباب وما شاء عند كثير من أتباع المذاهب في باب الفروع أنهم يجعلون حديثا أصلا وبقية الأحديث يعتبرونها فروعا هذا مخالف لمنهج السنة ليس بصوابه يجعلون حديث جابر في الحج أنه أصل ويجعلون حديث فلان في كذا في الصلاة هو الأصل وفي الزكاء إلى خيره نعم قد يكون أكثر ومجتملا على كثير من المسائل لكن لا يجعلوا. طعنا في سائر الحديث كما يفعلونه يقول هذا لم يرد لماذا هذا ليس بصواب مع كون حديثا صحيحا رواه البخاري في في الصحيح أو مسلم قال هذا ما, ما ذكر في حديثك لو كان محفوظا لذكر في حديثك يقول هذا هذه الطريقة ليست معتبرة عند, عند السلام بل يجمعون سائر النصوص مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والأصل الجمع والتوفيق وليس الأصل التعارض أن ننشئ معارضة ذهنية ثم نسلط على النصوص بل الصواب أن نجمع ونؤلف بين بين النصوص اما المعارضة هذه لا أصل لها البت كذلك هنا جاء ماذا؟ ولا إله إلا الله في كف مالت بهن لا إله إلا الله فقيدها المصنف رحمه الله تعالى بما دلت عليه النصوص السابقة قال مقالها بإخلاص ويقين وعميل بمقتضاه لابد أن يعمل فلو لم يعمل ما نفعته لا اله الا الله لأن التوحيد علم وعمل حفظ هذه التوحيد ليس كلاما وإنما هو علم وعمل اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والكال ومن شرط هذا العمل ارتناب الشرك فمن لم يرتنب الشرك في الله نصيب له من قول لا إله إلا الله وهذا محل إجماع كما ذكرنا سابقا ودل ذلك على ان من قالها وتلبس بالشرك بطلت عندهم كذلك كمن توضأ فاحدث هل نقول هو جاهل ها وأحدث واحدث ولا يدري ان ان اكل لحم الجزور ينقض الوضوء وسالك تقول انت جاهل اذا وضوءك صحيح او تقول لو اعد الوضوء بطل وضوءك ها ما الجهل بطل ولو كان جاهلا ولو كان جاهلا كذلك التوحيد اذا قال لا اله الا الله وصلى وصام وحد وحفظ القرآن وألف إلى خيره لكنه ما ترك عبادة القبور قل له ماذا بطل توحيدك كما يبطل وضوءك به بالحدث وارجع فوحد فإنك لم, لم توحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ارجع فصلي فإنك لم, لم تصل هذا ميزان ارجع فصلي فإنك لم ليس خاصا بالصلاة وانما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل قاعده بأنك لم تأتي بالصلاة الشرعية مع كوني قد صلى صحيح هو في ظنه قام فصلى وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي الصلاه التي اعتقدت انها صلاه لماذا لكونه صلى صلاه يظن انها الصلاه الشرعيه أنها صلاة وليست موافقه للصلاه الشرعيه مع كونه جاهلا فقال له فإنك لم تصل صحيح ام لا وهو جاهل لكنه يعيش بين بين المسلمين فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم كذلك شأن التوحيد له حقيقة شرعية كالصلاة له حقيقة شرعية فنقول له ارجع فوحد فإنك لم, لم توحد واضح هذا المسائل فيها إشكالات نعم قال وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها أي واجباتها واللازم في اللغة ما يمتنع فكاكه عن الشيء ما يمتنع فكاكه عن, عن الشيء لذلك قال لوازم بمعنى لا لا تصح إلا بها لابد أن يأتي بها وإلا ما صحت لا إله إلا الله وما يمتنع فكاك عن الشيء هو اللازم وذلك الشيء هو الملزوم قال واستقام على ذلك دخل الجنة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال واستقام على ذلك ثم قال فإن هذه الحسنة بهذه المعاني يقول لا إله إلا الله ويأتي بشروطها ويتحقق بأركانها وإلا لم يكن مسلما قال فإن هذه الحسنة بالضوابط السابقة لا يوازنها شيء ولذلك رجحت ولو كانت عنده سيئات عظام قال وأخرج أحمد إمام أحمد رحمه والبخاري في الادب المفرد والحاكم والبيهقي من أسماء والصفات عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته امرك بلا اله الا الله امرك بلا إلا الله فان السماوات السبع والارضين السبع لو وضعت في كفه ولا اله الا الله في كفه رجحت بهن لا اله الا الله ولو ان السماوات السبع والارضين السبع كن حلقه مبهمه لفصمتهن يعني الفصم القطع لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا الحديث راد به ماذا أن يكون شاهدا للحديث المذكور لأن الحديث المذكور قال رواه ابن حبان والحاكم صححهم وحديث فيه شيء من الضعف ضعف بعضهم لأن في سنده دراج بن السمعان عن أبي الهيثم ودراج ضعيف وعن أبي الهيثم أشد حديث فيه شيء من الضعف لكن الحديث الذي اورده هنا عن أحمد كذلك رواه البخاري في الادب المفرد قال فيه ابن كثير وهذا اسناد صحيح لم يخرجوه يعني قصه نوح عليه السلام فيكون لي حديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فهذا الحديث قال فيه ابن كثير هذا اسناد صحيح لم يخرجوه ذكروا قصص الانبياء والاسناد هو من طريق السقعب من الزهير عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال هيثمي ورجال احمد ثقات يعني حديثه حسن الذكر المصنف رحمه الله تعالى والمراد به أنه شاهد وقد يتوسع بعض اهل العلم في ماذا في الأحاديث التي فيها شيء من الضعف لكن لا ينبني عليها إثبات أصول إثبات الأصول لا بد من ماذا منها من نصوص ثابتة اما الحديث الضعيفه التي فيها شيء من, من الضعف هذه لا تصلح أن تكون ماذا أن تكون أن يثبت بها اصل لكن مانع أن يستشهد بها حينئذ تكون ماذا؟ تكون مكملة هذا النص الذي ذكره المصل من قصة موسى ليس فيه أصلا وإنما فيه دلاله على ماذا؟ على فضل كلمة التوحيد ومعلوم أن فضل كلمة التوحيد ثابت بعشرات الآيات وكذلك بعشرات النصوص الواردة في الصحيحين وفي غيرهم حينئذ الذي ورده رحمه الله تعالى يعتبر كالشاهد قال وهي أفضل الذكرين وهي أي كلمة التوحيد افضل الذكر ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب ورواه كذلك مالك في الموطع والبيهقي في السنن واحمد في المسند بلفظي كان اكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه لا اله الا الله قال وفي الحديث الصحيح أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أراد أن يأتي به حديث قوي ما ذكر قال وللنساء والنماج وغيره ما أفضل الذكر لا إله إلا الله ولترمذي وغيره دعوة أخي ذنون لا إله إلا الله وله أيضا لترمذي وحسنه وصحاحه الذهبي يصاح برجل من أمة على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعه وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر مد البصر منتهى البصر كل سجل يعني فيها ماذا فيها سيئات قال كل سجل منها مد البصر ثم يقال اتنكر من هذا شيئا يعني ممن كتب في السجلات فيقول لا يا ربي فيقال الك عذر او حسنه فيهاب الرجل فيقول لا يا ربي لا يذكر شيء لا يذكر إلا ماذا إلا الخطايا والسيئات التي عملها في الدنيا فيظن حينئذ أن هذه السيئات قد محت هذه الكلمة والعكس هو, هو الذي ثبت قال فيقول لا يا ربي فيقال بلا إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات يعني بالإدراك الحسي بطاقة في لا إله إلا الله والسجلات 99 كل واحد مد البصر ما الذي أتى بهذا عنده هذا هذا أمر مدرك بالحسي قال فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم وتوضع السجلات في كفه والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا يؤيد الحديث الذي ذكره المصنف رحمه تعالى قال لو أن السماوات السبع وعامرهن النغين والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله لكن بشرط بالقيود السابقة بالإخلاص واليقين والعمل بالمقتضى إلى خير لا بمجرد القول فإن احتج مرجع بهذين الحديثين على أن مجرد قول لا إله إلا الله أن هذا مطلق وجاءت مقيدة والقاعدة عند أهل الأصول التي تعملها أنت في مقام الفروع وتسلم بها ولا تنازع ولكن الهوى فصلت بين الفروع والأصول أن المطلق محمول على المقيد بمعنى أننا نقيد المطلق بقيد المقيد فكما أنك تعملها في باب الفروع ولا تنازع كذلك أعمل هنا في هذا المقام والتفريق بين النظيرين هذا لا وجه له في الشرع ولا في العقل قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقه قال الشيخ من الشيخ هنا إذا قال ابن قاسم رحمه تعالى قال الشيخ مراد به ابن تيميه رحمه الله تعالى إذا أطلق الشيخ واذا قال الشيخ هنا المراد به الشيخ محمد رهيم رحمه الله تعالى وقد يقول قال الشيخ الاسلام مراد به كذلك ابن تيميه رحمه الله تعالى قال الشيخ ليس كل من تكلم بشهادتين كان بهذه المثابه ليس كل من تكلم بشهادتين كان بهذه المثابه يعني تطيش السجلات مع كثرتها مع كلمة التوحيد لماذا؟ قال لأن هذا العبد صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص وما الذي أدراك يا شيخ الإسلام أنه هذا أمر غيبي سؤال في محله. ما الذي أدراك أجيب ها؟ سائر النصوص نعم لأنه عنده أصل الذي يبحث في المسائل ومعه اصل تستقيم معه النصوص علم ان لا اله الا الله ليس المراد بها مجرد التلفظ لو كان مرجئا وكان الحكم معلقا باللفظ حينئذ يرتبك في فهم هذا النصوص لكن لما كان معه اصل وهو أن الدين والتوحيد ليس المراد به مجرد التلفظ بلا اله الا الله لا بد من تحقق الشروط والاركان الاخره حينئذ كل نص يمر بك فيه إطلاق لفظ لا اله الا الله تعلم أن المراد به ماذا مع ما يقوم بالقلب من خلاص ويقين وصدق نحو ذلك إذن كل من كان معه اصل فهم المسائل على على وجهها. وأما الذي يدخل هكذا بلا زمام ولا اصل ولا فرع وليس عنده شيء اصلا. فيبحث المسائل حينئذ يقع عنده خلط كبير إذا لم يفهم دين المرسلين ولم يفهم التوحيد الذي بعث به الأنبياء والمرسلون حينئذ كيف يفهم التوحيد كيف يفهم التوحيد؟ ولذلك من يقرر العذب الجالق يقول أدنى الإسلام لا إله إلا الله فقط اكتفي به وبعد ذلك ها مشكلة تبقى عندنا صلنا كرمية ومرجع إلى اخره قل لا لابد من فهم التوحيد على وجهه من كان معه هذا الأصل بأن التوحيد قول وعمل بد من الاعتقاد كل كلما جاء معك لفظ لا إله إلا الله عرفت المراد بها فشيخ الإسلام هنا انظر يتكلم عن أمر غيبه وهذا قد يرد هنا سؤال بد من السؤال لما قيد شيخ الإسلام رحمه الله هذا الموضع بما ذكره قال كان بهذه المثابة لأن هذا العبد صاحب البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجب أن عظم قدره حتى صار راجحا على هذه السيئات أو كذلك إذا رجع إلى المعاني تبل هذه لفت من شيخ الاسلام رحمه الله تعالى تقييد أمر لم يأتي به النص الذي معنا لكن جاءت به ماذا سائر النصوص ولذلك قال في موضع آخر أن من جعل النجاة من النار ودخول الجنة على مجرد التلفظ ب لا إله إلا الله فهو ضال مضل بمعنى أنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع كما نص على, على ذلك رحمه الله تعالى وقال ابن قيم الاعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب يعني اعمال القلوب لها اثر في اعمال الجوارح لانها مستلزمه لها عند السنه والجماعه إذا صلح الباطن صلح الظاهر كذلك هذه القاعده الا وان في الجسد مضغه إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت كذلك لها أثر في في الظاهر قال فتكون الصورة العملين واحدة هذا يصلي وهذا يصلي هذا ها صلاة مقبولة وهذا صلاة مردودة قد يكون بجوار بعض كذلك. ما الذي فرق بين هذا وذاك هو ما في ما في القلب قال فتكون الصورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض قال وتأمل حديث البطاقة ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة صحيح؟ كل موحد له هذه البطاقة لكن هناك من يدخل النار وهذا الموحد صاحب البطاقة ماذا؟ دخل الجنة مباشرة إذن ومع كونه ماذا؟ قد حصل أو وقع عنده كثير من السيئات تسعة وتسعون سجل كل مد البصر وملأ به بالسيئات ومع ذلك رجحت ها بطاقة لا إله إلا الله إذن عظم في قلبه التوحيد وكان عنده من أعمال القلوب ما ليس عند غيره ولذلك قد يأتي غيره من أصحاب الكبائر ويدخل النار ما الفرق بين هذا وذاك القلب هذا قال لا إله إلا الله وفعل السيئات هذا قال لا إله إلا الله وفعل السيئات هذا يدخل النار يعذه صحب الكبائر النار أو لا وهذا توزن بطاقة لا إله إلا الله مع سجلات فتطيش ويدخل الجنة مباشرة ما الفرق بينهما ليس عندنا فرق إلا ما قام به بالقلبين قال وتأمل حديث البطاقة ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة والكثير منهم يدخل النار بذنوبه بل اليهود أكثر من يقولها اليهود أكثر من يقول لا إله إلا الله ومع ذلك هم خالدون مخلدون فيه في النار إما تعلمهم على إذن قول لا إله إلا الله لا يعلق به الحكم مباشرة ولا تجعل النجاة مصبة على قول لا إله إلا الله وإنما يستثني أهل العلم حالة واحدة وهي الكافر الأصلي إذا قال لا اله إلا الله وجب الكف عنه كافر أصلي إذا قال لا اله إلا الله وجب الكف عنه حتى يتبين حتى يتبين يتبين ماذا؟ عمله بلا إله إلا الله فإن لم يعمل شيئا قط من بدل دينه فقط يكون مرتد عن على هذا المحل الذي استثنيه فقط بمجرد التلفظ وما عداه فلابد من ماذا؟ لابد من النظر فيه في العمل وهو المراد بحديث زيت ها أشققت عن قلبه يحمل على هذا المعنى وليس المراد أنه مطلق عن كل من قال لا إله إلا الله قلنا هذا منافق مرتد عن من قال أشققت عن قلبه قال لا إله إلا الله قل لها عندنا علامات جعلها الباري جل وعلا تدل على ما في الباطن كذلك العمل الظاهر دليل على ما في الباطن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فالاتباع علامه صدق المحبه فإذا انتفت المتابعة من أصلها حينئذ دليل على انتفاء المحبه من من اصلها فتقول هذا لا يحب الله تعالى ورسوله لو كان محبا لصلى وصام الى اخره ولما ترك الصلاة والصوم الى اخره وهذا لا يحب الله تعالى والمحبه محلها القلب فيقال لك شققت عن قلبي تقول نعم شققت عن قلبي بالنص بالنص الذي هو النص القراني حينئذ يقول ما في القلوب قد يظهر على الالسنه والجوارح فتستدل به فإذا كان كذلك وحديث نيات التفصيل الذي ذكرنا قال بل اليهود أكثر من يقولها والذي يقولها ويخالفها أعظم كفرا ممن يجحدها أصلا هذا كلام قيّم رحمه الله تعالى الذي يقولها ويخالفها ولا يترك الشرك أعظم كفرا ممن يجحدها أصلا فإن الكافر الأصلي أهون كفرا من المرتد ولذلك يقرر في الجملة اما المرتد فلا يقر البته لا بد من ستابته فان رجع والا, وإلا قتل قرواه ابن حبان والحاكم الصحهابن حبان بكسر الحاء محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ ابن معاذ ابن معبد بالباء الموحد معبد قيل بن سعيد بن سهيد قال ابن مره ابن هديه هديه هكذا بفتح الهاء وكسر الدال وتشديد الياء هديه ابن سعد الدارمي ابو حاتم التميم البسي الشافعي الحافظ قيل غير ذلك لكن هذا على ما ذكره مصنف الله تعالى صاحب تصانيف منها الصحيح منها الصحيح والتاريخ التاريخ وثقات الضعفاء رواه عن النسائي وابي يعلى وابن خزيم وخلق وعنه الحاكم وغيره قال الحاكم كان من اوعيه العلم ومن عقلاء الرجال اوعيه العلم ومن عقلاء الرجال يعني ليس كل رجل يقول ماذا كن عاقلا قال, قال مات بمدينة بست يضم الباء كان السين بست هذه كابل كابل كابل عاصمة الأفغان في عشر الثمانين سنة وخمسين ثلاثمائة قال والحاكم هو محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله عبد الله هذا لم أقف عليه ابن حمدويه أبو عبد الله الضبي النيسابوري الشافعي الإمام الحافظ الرحال سمع من نحو ألفي شيخ ألفي شيخ كانوا يعدون بماذا بالرواية لو روى حديثا عن شيخ عده شيخا لهم كان بالسابق كده. روات على ذلك له عشرة آلاف شيخ بهذا الاعتبار ليس المرض أنه لازمه لازم يحتاج إلى ماذا ألفي شيخ إلى ألفي سنة هذا أقل الأحوال لا يمكن أن يلازم شيخ أن أقل من من سنة يحتاج إلى ألفي سنة لكن المراد به أنه سمع منه ولو حديثا واحدا قال سمع من نحو ألفي شيخ منهم الدار قطني والقفال البيهقي وغيرهم يعرب من البيع صاحب التصنيف من المسدرك وتاريخ نيسابور. قال أبو حاتم قام الإجماع على ثقته ولد سنة 21300 مات سنه خمس بعد 100 الرابعة وصححه أي قال هذا حديث صحيح يعني حكم عليه بماذا؟ بالصحة أي, ثابت أي هذا حديث صحيح أي ثابت على شرط الشيخين الشيخين لم يشرطه شيئا وإنما سنبط من ماذا من صنيعهما ومن فرد بصحته يعني الحاكم حكم بصحته ولم يكن مردودا بعلته يعني لم تظهر فيه علة توجب ضعفه فهو دائر بين الصحة والحسن دائر بين الصحة والحسن يعني إما يكون صحيحا وإما يكون حسنا وعبارة من الصلاح إلا لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يعني ليس دائرة بين الصح والحسن لماذا؟ متقابلاء كيف يكون صحيح الحسن في وقت واحد فإذا لم يكن صحيحا فهو حسن يعني نزل الدرجة التي تلي بشرط أن لا يكون فيه عله ظاهره تدل على على ضعفه قال ابن الصلاح إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل إلا أن تظهر فيه عله توجب ضعفه والصواب أنه يتتبع يعني مراده ماذا أنه إذا صحها وجب الاتباع وإذا لم تعلم عله حينئذ لا ينزل عن درجه الحسن والصوب أنه ماذا ينظر في كل حديث في كل حديث به بعينه وإنما بناه ابن الصلاح على رأيه وهو إغلاق باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيح جريا على امتناع أن يصحها في عصرنا كما إليه جنحا وغيره جوزه وهو الأبر فاحكم هنا بما له أدل النظر هذا الصواب أن قول ابن الصلاح فيما يتعلق بالحاكم إنما هو جريا على اصله هكذا العلماء كانوا اصحاب اصول هكذا يختار كلما وجد شيء اختار بين القولين لا هو صاحب اصل فعنده أن باب الاجتهاد مغلق فإذا والحاكم عنده من اهل الاجتهاد فاذا لم تظهر إلا توجب ضعفه حينئذ وجب قبوله سواء سميناه صحيحا او حسنا هذا مرادهم قال هنا فهو دائر بين الصحة والحسن قال وأصح من صنف بالصحيح بعد الشيخين ابن خزيمة فابن حبان فالحاكم هذا الترتيب مبني على ماذا على أنه يجب الاتباع يجب الاتباع يعني ظاهر النص ماذا أن ما حكم عليه ابن خزيمة بالصحة أو ابن حبان أو الحاكم وجبه ها قبوله وأخر درجة الحاكم لأن فيه حديث ضعيفه بل حديث موضوعه وكان به تساهل حتى ورد فيه مناكر وموضوع يرد قال هنا وللترمذي وحسنه عن انس ترمذي وحسنه يعني حكم عليه بالحسن قال ابن رجب في شرح الأربعين وإسناده لا بأس به والحديث حسن وقوله حسن قال الترمذي واسمه محمد بن عيسى بن ثوره بن موسى بن الضحاك وقيل ابن السكن السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ وله في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه فيه غيره وكان ضرير البصر ضر في كبرهم وترمذ نسبة لبلد لبلدة قديمة بطرف جيحون مات بها سنة 79 بعد المائتين ولد في حدود سنة عشر وقال أردت بالحسن ما لا يكون في سنده متهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه فقال يترمذ أردت بالحسن أو بالحسني ما لا يكون في سنده متهم بالكذب فإن كان في سنده من هو متهم بالكذب لا يسمى ماذا لا يسمى حسنا ونفى صفه واحده فدخل فيها كل راو لم يتصف بهذا الوصف فكثير الغلط حديث حسن بشرط ان يكون شاذا كثير الوهم كذلك العدل الذي كثر غلطه قليل الغلط حينئذ كل ذلك يسمى, يسمى حسنا فدخل في الحسن من يغلب على حديثه الوهم والغلط والثقة الذي يقل غلطه أو يكثر فكل ما كان في اسناده متهم فليس بحسن وما عداه فهو حسن بشرط أن لا يكون شاذا هذا الأول الثاني قال ولا يكون شاذا قال ابن رجب في العلل أو شرح العلل مراده بنفي الشذوذ هنا شاذ على صلاح الشافع رحمه تعالى واشترات المخالفة على الخلاف المشهور في معنى الشاذ ولا يكون شاذا يعني مخالف الحديث الصحيحه ويروى من غير وجهه يروى من غير وجهه فكل حديث اشتمل على هذه الاوصاف ثلاثه فهو حسن عنده ومختل شرط او قيد فهو ضعيف قال وقال الشيخ يعني الشيخ السلام لتيميه رحمه تعالى حسن بالصلاح ما روي من وجهين وجهين وهو قد قال ماذا من غير وجه فرق بين عبارتين وليس في رواتي من هو متهم بالكذب فلو كان فهو ضعيف قال ابن رجب ومراده المسور لان قوله يتناول مسور العدالة مطلقاً. قال من هو متهم بكذب ولا شاذ خرج الشاذ ولا مخالب لحديث الصحيح وهذا بحث فيه في محله وليس ليس هنا وإنما أراد أن يفسر المراد به حسن عند الترمذي رحمه وتعالى قالوا الترمذي وحسن عن أنس رضي الله عنه ابن مالك ابن النضر ابن ضمضم ابن زيد ابن حرام ابن جندب ابن عامر ابن غن فتح الفسكون ابن عدي ابن النجار ابو حمزة خزرجيل أنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه عشر سنين وقال له اللهم أكثر ماله وولده وادخله الجنة قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة وهو ابن عشر هكذا قيل ابن قيل ابن عشر فقالت أمه هذا غلام مسلم سليم بنت ملحان قالت هذا غلام يخدمك آخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة نتين وتسعين من الهجرة قيل ثلاث وتسعين وقد جاوز المياه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قال الله تعالى لفظا ومعنا أو معنا واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم قولان, قولان لكن الأصل المطرد في لسان العرب أن اللفظ إذا أطلق أو القول إذا أطلق في المراد به اللفظ والمعنى معا هذا الأصل فلا نقول بأنه ماذا، بأن المراد به المعنى، ثم اللفظ قد عبر النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه قل هذا ليس بصواب. قال به بعض بعض العلماء، لكن الصواب أن اللفظ إذا أطلق انصرف أو القول كذلك إذا أطلق انصرف إلى اللفظ والمعنى معن، وإذا احتاج إلى المعنى حينئذ يقيد ولذلك يصح أن يستعمل القول في المعنى. وعليه جاء قول تعالى ويقولون في أنفسهم كذلك يقولون في يعني الإنسان قد يقول في نفسه يعني ما يسمى بحديث النفس هل حديث النفس في لسان العرب يسمى كلاما لفظا قولا الجواب لا إلا عند اصحاب العقائد اليهودية أما عند المسلمين لا لا يسمى حينيذ نقول ماذا اللفظ إذا أطلق صرف إلى اللفظ لابد من شيئين كذلك القول قد يستعمل مجازا لكن لابد من تقييده لابد من تفا اطلقا أطلق الى إلى قال الله تعالى إذا لفظا ومعنا على الصحيح والقول بأنه لو كان من عند الله تعالى لكان محفوظا ما رأيكم في هذه العلة الحديث القدسي اكثر من موضوع وضعيف ما صح منها الا القليل وفيها قال الله تعالى لو كان القول تبي لو كان القول من عند الله تعالى لكانت محفوظه ما دخلها الوضع ولا التحديد يصح أو لا يصح لا يصح لماذا لان الله تعالى ما تكفل بحفظه وانما تكفل بحفظ ماذا قران صحيح تكفل بحفظ القرآن وما عداه لا فدل ذلك على أن كلامه جل وعلا غير القرآن قد يحفظ وقد لا يحفظ وقد يدخل الزيادة وقد يدخل النقص إلى اخره وإنما الذي حفظه هو هو القرآن قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره هذا فضل التوحيد أو لا فيه دلالة على فضل التوحيد قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بقرابه ضم القاف أي ملأ الأرض ذكر المصنف رحمه الله تعالى آخر الحديث وهو حديث قدسي وأوله قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ولا أبالي أي لا أهتم به ولا أكثرت ولا اكترثت له قال يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء عنان بالفتح السحاب الواحد عنانا ثم استغفرتني غفرت لك ولأباني يعني ذاك جاء في ماذا تسعة وتسعون سجلا هذا لو بلغ ذنوبك من الأرض إلى السحاب من الأرض كلها وحينئذ غفرت لك ولا لا بشرط ماذا تحقيق التوحيد ولذلك قلنا الموحد قد يقع فيه في المعاصي بل قد يصر على المعاصي كذلك قد دقع منه معصية وقد يصر على معصية أو على معاصي لكن منها قد يؤثر في التوحيد ومنها ما قد لا يؤثر في عصر التوحيد. ولو كانت المعصية تعتبر من النواقع أزالت التوحيد من من أصله وإلا يكون ب بحسبه لكنها لا بد أن تضعف شيئا من من التوحيد. قال هنا ثم استغفرتني غفرت لك ولأبالي ابن آدم لو اتيتني إلى أخي قال وأخرج أحمد بن مسلم وغيرهما عن أبي ذر ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا هذا قيد لا يشرك بي شيئا هذا نكره في السياق النفي هي عم من الجهتين يشرك وكذلك شيئا جعلت له مثلها مغفرة جعلت لها مثلها مغفرة يعني مثل حجم ما كان مليئا بالمعاصي قال وأخرج الطبراني في الثلاثة عن أبي دردار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم مهما عبدتني ورجوتني ولم تسرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك وإن استقبلتني بملء السماء والأرض خطايا وذنوبا استقبلتك بمثلهن أو بملئهن من المغفرة وغفرت لك ولا أبالي حسن الصيوطي قال ابن رجب رحمه الله الكلام كله رجب فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرته قيد جاء مع مع ماذا مع التوحيد والتوحيد لا يصح الا بركنيه الاثبات والنفي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله اما إذا اختل عنده ركن ما ينفعه لابد من الكفر به بالطاغوت بصفه الطاغوت الوارده عند أهل التوحيد ويؤمن بالله إذا بد أن يجمع بين الأمرين إذا جمع بين الأمرين صح أنه موحد حينئذ إذا جاء به بالمعاصي تحقق فيه وصف ما ذكره هنا فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة فإن أكمل العبد توحيده وأخلصه لله وقام بشروطه أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب يعني تأكيد لما سبق ومنعه من دخول النار قد يكون ابتداء كما في حديث البطاقة وقد يقع منه شيء من العذاب أو يحصل له شيء من من العذاب فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب ولو كانت قراب الأرض شرك الخالص بمعنى الذي تحقق بشروطه على وجه الكمال وانتفى كل ما يناقض هذه الشروط حينئذ يصح ان يصدق عليه ماذا وصف التوحيد الخالص فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا أكبر ولا اصغر مع كون الاصغر لا يخرج من من المله لا يبقى معه ذنب مطلقا ولو كانت قراب, ولو كانت قراب الأرض قال وفيه في هذا الحديث سعه كرم الله وجوده وكثره ثواب التوحيد وتكفيره الذنوب وهو الشاهد لكلامه مصنف رحمه الله باب فضل التوحيد ها وما يكفر من من الذنوب قال المصنف رحمه الله تعالى شو محمد عبد الوهاب امام الدعوه قال تامل الخمس اللواتي في حديث عبادة فانك إذا جمعت بينه بين حديث عبادة وبين حديث عتبان يعلمك جمعت لابد من الجمع تم هذه نحن نؤكد عليها لان الخلل والبدع والضلالات التي يتمسك بها أهل البدع اليوم انما يأتون بي بحديث ثم يغض الطرف عن الحديث الآخر يأتون بآية ثم تفسيره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الحديث ويأتون بعض الاحاديث ويتركون الآخر يأتون إجماع ثم بعد ذلك حصل خلاف وهذا من العجائب قد يأتي معنا إن شاء الله تعالى مسألة اجماعيه ثم يقال فيها خلاف فيها فيها خلاف قال هنا فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله إذن هنا أصل وهو أن معنى لا إله إلا الله دليله مركب صحيح الادله عند أهل الأصول على نوع دليل بسيط ودليل مركب دليل بسيط يعني مسألة ثبتت بدليل واحد وهذا موجود وكثير دليل واحد آية تثبت حكما واحدا وبعض الأحكام لا تاخذها الا بماذا مجموع ادله فمعنى لا اله الا الله من مجموع ادله كذلك صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم تأتي لماذا؟ ماذا مجموع ادله طهاره النبي صلى الله عليه وسلم كبرى وصغرى مجموع ادله إذا عندنا حكم شرعي دليله مركب فمن اراد أن ياتي إلى هذا النوع فيجعله دليلا بسيطا قد ضل بس كذلك حينئذ كلام المصنف رحمه الله تعالى يبين لك الاصل في كيفية فهم التوحيد الذي جاء به الانبياء والمرسلون قال تبين لك معنى قول لا اله الا الله وتبين لك خطا المغرورين لانه لا بد ان يبتغي بها وجه الله تعالى واذا كان كذلك فلا بد ان تحمل العبد على العمل الصالح لا بد ان يعمل فالمغرور هو الذي يظن أن التلفظ بهذه الكلمة كاف في يقول هذا يسمى ماذا يسمى مغرورا قد غره بعض الأحاديث التي فيها ترتب الأحكام الشرعية على مجرد اللفظ فجاءت مطلقة فلم يفهم أنها مقيدة أو فهم ولكنه ترك قال فالمغرور هو الذي يظن أن تلفظ بهذه الكلمة كاف في التوحيد مع ما هدموه من أركانها وارتكبوه من الشرك المنافي لها وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا اله الا الله يعني حيث طلب موسى من الله تعالى شيئا يخصه فارشده البار جل وعلا الى قول لا اله الا الله ثم نبه على على فضلها ان كان هذه الجمله من حيث الاطلاق فيها شيء من من النكاره قال والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع ان كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه لقوله مالت بهن لا اله الا الله واما خفه الميزان ولعدم تحققه بها ظاهرا وباطنا بمعنى أن من يقول لا إله إلا الله منهم من يدخل الجنة مباشرة ولو عمل سيئات ومنهم لا لابد أن يدخل النار إذا الفرق بينهما أعمال القلوب يعني ما يتعلق بتحقيق شروط لا إله إلا الله وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط ترك الشرك ليس المراد به أن يقولها باللسان فترك الشرك لا لابد أن يترك الشرك بالفعل فلو قالها مئة ألف مرة ثم لم يترك الشرك نفعته لم تنفعه صور ذلك بأنه لو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم نقول لا إله إلا الله ونصلي بل ونهاجر معك لكن لا نترك عبادة اللات والعزة يقبل منهم لا يقبل منهم الحال بعينه حال نفسه ترك الشرك يعني عدا التلبس به هذا شرط في صحة لا إله إلا الله فإذا قالها ولم يترك ما نفعته لا إله إلا الله فمغفرة الذنوب مشروطة بالسلامة من الشرك قليله وكثيره فالذي لا يسلم من الاكبر. لا تنفعه اصلا. الذي لا يسلم من الأكبر لا تنفعه أصلا يعني ليس بمسلم كل من تلبس بالشرك الأكبر فليس بمسلمين، والذي مات على التوحيد ومعه الأصغر يعني شرك الأصغر تضعف معه هكذا، والذي مات ومعه الأصغر تضعف معه تضعف يعني لا إله إلا الله معهم فلا يقوى حينئذ قولها على تكفير السيئات، والذي معه البدع والمعاصي ينقص ثوابها، وهذه الجملة سيفسر بالباب. الاتي باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ويعفى لأهل التوحيد المحظ الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك يعني الذي لا يشوب شرك البتة ولا أصغر يعفى ما لا يعفى لغيره فالذي يأتي بالشرك الاكبر بالسلامة من الأكبر والأصغر هذا أسلم من الذي يأتي بالسلامة من الأكبر دون الأصغر كذلك الثاني قد يعاقم قال ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشرك الذي لم يشوبه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك ولو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البت ربه بقراب الأرض خطايا اتاه بقرابها مغفرة ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب لانه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قرابة الأرض فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي إذن باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وذكر شيئا من الفضائل وذكر شيئا من تكفير الذنوب ثم قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب يأتي لوقته إن شاء الله تعالى والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين